நுர்வஹி அரிசூல இல்ல இல்ல القيوم ذللك الكتاب بالحق قيم قد لما بين يدي و انزل رَاءَتْ عَن வீக்கூயத்திலும் அபு சதி வீ إن الله لا يخفى عليه شيء الذي يطوّركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ كَمَا يَتَّبِعُونَ كِتَابَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أُحِيْطَ بِهِمْ خَبِيرًا كَفَيَّا تَنزِيلُ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وَمَا يَعْلَمُ مُتَىٰ وَلَا هُوَ إِلَّا مُنْذِرٌ وَيَرْصُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ وَمَا يَمْدُدُ إِلَّا أُولُو الْأَرْبَابِ قُمْ تَنَا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم الله الله